Allden die de gebeden begeven en de zakat in de oude tijd zullen ze worden وَإِنَّكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَقْسَرُونَ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في Sterker nog, dan hij zal noen,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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أن 129. ظلما وعلوا، ظُلْمًا وَعُلُوًّا كان كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون Hata, hita, hata, wala, wadin, nam lipolat, nam latui, ajohan, nam lu docholo, masakina kumla, jachtriman, na kum solajiman, wadjonu, dohuwa, humla, met de besemel van Rikem, Mio, Kaoli, Hawa, Kaola, Robi, An Ashkuron, Ja, met An Amta, Alaya, Wa, La, Wa, Liday, Wa, An Amna, Solihater, Wa, Adheril, Ni, Birochmetika, Fien, Ibadi, Kausolihi. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بثلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين اني وجدت امراه تملكهم واتيت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 Slecht En ik wil jullie zien als een vriend van Echt niet te vergeten dat ik het niet kan doen. Maar als ik het niet kan doen, En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 مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاءت لي ما نقلت من دونني بما الله خير مما بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 وَإِنِّي عليه لقوي أَمِينٌ قال الذي عنده علم من الكتاب أَنَا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فَلَمَّا رَأَهُ مستقرا عِندَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي نِعْبَلُ وَنِعْبَلُ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيدٌ قالت رب انني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال عند الله بل انتم قوم تفتنون we gaan de dezelfde reden om dezelfde reden te gaan als dezelfde reden te gaan als dezelfde reden te gaan als dezelfde reden te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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ا انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه قديتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطارنا عليهم مطرًا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 أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عَمَّنْ عم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ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 أشركون، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، وَمَن مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَعَ اللَّهِ قُلْ تُبْرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُلُّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ Bijna katholieke omstandigheden. En ik wil u bedanken لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَلَعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 119. كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين wat er de bergen te hersen hebben jamd en بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت أوجوهم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون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 Famani de afgelopen in geslaagd en daarnet in geslaagd en